بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَالِقُ وَمَا أَنْزَلَ المستاقب إن كل نفس الزمى عليها عافظ فلينظر الإنسان مما خلق وِقَامِمَ مَا إِلَّا فَطَق يَخْرُجُ مِنْ ان هو على وجه لقابل يوم تطبر للصائر فما هو من قوم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل who my are in land